يا دافع النقم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها والف بين قلوبها وردها اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استو, استو... فاقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ورأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن هو في آذانهم وقرا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاوة أو حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى ان يكون قريبا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 ان عذاب ربك كان محذورا وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسفورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود قتم بصيام فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله أكبر الله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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أَأَسْجُدُ لمن خلقت طينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم الْقِيَامَةِ لأحتنكن ذريته لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا الله الله أكبر سمع الله لِمَنْ حمده رَبَّنَا Allah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 قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا, إذ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا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 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا